رايته مطرقا يذكي فابكاني وهاج من قلبي البكلوم اشجاني في نظرات الغصن الا ان عاصفه تهب كسموم من غير فيناني يا ما عمى الضفر يا ابن العز ما لك لا تكوح عن مدمع كالغيث هاتاني ماذا دهك احكي لي علّى الحديث معي جفف عنك بعض المدمع القاني ما قد شهدت أبي والموت يصرعه ولم يجد مسعفا من قلب إنساني نادى بني يسقني فالصدر ملتهب بِدَالِ الْوَالِجِ الْحَانِي نَاوَلْتُ الْمَاءَ أَشْقِي فَقَبِلَنِي وَأَسْلَمَ رُوحِي فِي صَدْرٍ وَإِيمَانِي يَا عَمُّ مَاتَ أَبِي فِي طَيْرِ مَعْرَكَةٍ وَمَا بَكَيْتُ عَلَيْكَ دمى تدفع عن ارض وعن شرف لو صو وديك ما عصفات مثلي بعيداني فإن تعيش أنت والأهلون قد رحلوا ففيك سر بقاء الشعب يا هاني وادعشت حقا لأمر لا قفاء به وإنة الله تخفى بعض أحياني قد عشت للنصر بالإصرار تغرسه فتجتنيه ثمارا ذات ألواني فاخلع ثياب الأسى واليأس مرتديا فالجهاد نشيطا غير كسلان تعلم الحرب في سر وفي علن فوق الجبال وفي سحل ووديان واجمع رفاقك وانفوق في عزائمهم صدرك من عزم وإيقان وقل لصبينا لسنا أمة همجا تمضي سفينتها من غير مربان ما عاد ربي أن تنحل عروتنا أو أن نتيها وحينا نور قرآني اليأس كفر إذا ما حل صدر فتا والحمد لله طار يُحْيِي أَحْيَا بَعْضَ الْإِنْسَانِ اصيبت بالدمع لا بدموع او بتحنا لا لا تسوي ولا تهيني انا سنفدك من جيب وشبان امي فلسطين لا اذا انتصرنا ففي عز ومكرومه وان قتلنا ففي جنات رضوان ام في فلسطين لا تسي ولا تهيني ان سنفدك من صب و